عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل